الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين خلق الإنسان بين العلم والقرآن الحلقة الخامسة تكلمنا بالأمس مع ضيفنا الدائم أستاذ الدكتور صبر الدمرداش مرحبا بك أهلا وسهلا تكلمنا الدكتور أمس عن قانون الصدفة ألا وهو الآلية الأولى من آليات داروين التي الذي قال بالخلق من التطور وليس من الإله دكتور أمس كانت أمثلتك في هدم الصدفة ونقضها واستحالتها بالأخير كانت أمثلة رياضية مخبوية صحيح رصينة وقوية لكن نريد أن ننزل لأبناء الثانوية لما قبل الثانوية في ظل دكتور انتشار الشبهات والتشكيك والزعزعة عبر الإعلام المنفتح ووسائل الثقافة المنفتحة يعني أقصد نريد أن ننتقل من الأدلة الرياضية إلى الأدلة التطبيقية إن شاء الله. فمثلا أنا أقول لك ناطحات السحاب هل ممكن تتخذ مثال؟ ناطحات السحاب أنا أتكلم عنها. هب أن هناك ساحه كبيرة. الساحه ديت مثل المبينة في الشكل ذا. الساحه دي فيها خردة، فيها قرميد، فيها أسمنت، فيها زلط، فيها طوب، فيها رمل. كويس؟ أيوة. واحد قال لك شوفها دكتور محمد أنا كنت شاهد عيان وليت ثلاثة عواصف آمنة. عاصفه قامت رح تعمل المبنى ده الجميل ده طلعت ساعات تصدقه اطلاقا اطلاق. طيب قال لك العاصمه العاصفه الثانيه راحت عامله الابواب والشباك وبيكو وراحت عامله الزجاج والتركيبات وال... وال... والادوات الصحيه وظبطت ال... كل شيء صدقه اطلاقا اي اطلاق. قال لك شوف بقى العاصفه الثالثه عملت الفينشينج والتشطيبات الداخليه والخارجيه ونظم الانذار والتوصيلات الكهربائيه صدقه ابدا ادي مش تطبيق استحالة لو واحد قال لك عندك برضو ساحة فيها خردة الخردة ديت عباره عن هاردوير وسوفتوير وحاجات من دي وشاشات هب راحت العاصفه ايما حطت كل سلك في مكانه والهاردوير في مكانه والسوفتوير في مكانه وعملت هذا النظام من الكمبيوترات الحديثه جدا صدقوا دكتور سبحان الله البداها. بداها بداها وين البداحه هل الألف هل العناد ممتاز نحن انا انا اتساءل طيب، قلص في... خليه هذا خلص. مثال على واضح دكتور. آه. طيب أنا دائما أقول لك دكتور خلينا ندش في عمق الإنسان، في أنفس الإنسان وفي أنفسكم أفله تبصرون. الـDNA ما كملنا عنه مع ما فيه من عوامات عقيدة. أي والله. الـDNA أظني دكتور أكبر دليل على نفي الصدفة. إطلاقا. خلينا شوية الـDNA عادلش للمجالي معنى الـDNA. بس علشان يفهموا المشاهد مره ثانيه ما هو دي ده هو عباره عن شفره وراثيه بنك معلومات بنك معلومات في, في الجسم آه بنك معلومات شوف شوف المعلومات اللي فيه مخزنه فيه مخزنه فيه مكتبه فيها ألف كتاب كل كتاب فيه ألف صفحه يعني مليون صفحه واخد بالك أيوة. هذا الشخص الواقف ده انسان واقف قدام المكتبه ده اسمح لي اخاطب بس المشاهد نعم عزيزي المشاهد دي مكتبة فيها من ألف كتاب وكل كتاب فيه ألف صفحة وكل صفحة فيها ثلاثة حرف المكتبة دي كلها جسمك جسمك وأرجو الا تكون المعلومة الصادمة لحضرتك جسمك فيه ميت تريليون مكتبة مثل هذه الله طبعا ميت تريليون مكتبة المكتبة دي فيها معلومات في كل خلية وجسم المشاهد فيه مئة تريليون خلية. خلية إذن فيه كم مكتبة مئة تريليون, تريليون مكتبة. مكتبة يا الله آه. سبحان الله هل يمكن وبالترتيب إيه شوف الحروف إيه وجدية والستيق كل إنسان ربنا خلقه مثلا حروفه غير ولو تشال حرف كان حرف يتغير الشخص يبقى مش هو أحساسي فهم المشاهد الحرف موجود وين في الديان إيه أه موجود في يعني هو في الخلية في الخلية أه, آه. بترتيب معين هل يمكن الصدفة تعمل هذا استحاله تعمل وايه بتشتغل في كام ده بتشتغل في مكتبه 100 تريليون مكتبه موجوده في في جسم الكائن الحي او جسم الانسان وكل واحد مليون صفحه يتم النسخ معلومات وراثيه لا تحمل اي خطا تعادل الموسوعه تتكون من ألف مجلد هل ممكن عقل يصدق كل هذا التعقيد الرهيب الذي لا يتخيله عقل بشري يتم مستحيل. يستحيل الشريط هذا ايش يا دكتور؟ هذا شريط هو الدين ايه عبر عن تعامل عم زي, زي الضفيرة زي الضفيرة هو بعض عن سلسلتين وضفيرة وفيه قواعد نيتروجينية مش عاوز في التفاصيل العلمية لكن ده هو, هو شريط الدين ايه وفوق كاتب من 20 الى 80 دقائق اه بيستنسخ نفسه مرة كل من 20 الى 8 دقائق تشد المكتبة ديه اللي فيها مليون صفحة بيتم نسخها كل ثلث ساعات. في داخل جسم الإنسان. في داخل جسم الإنسان. يا سلام. وإذا خطأ حصل خطأ هنشوف إلها يحصل. إذا حصل خطأ داخل ال. داخل عملية النسخ في بقى مدقق لغوي هيتدخل داخل جسم الإنسان. الله الله الله. الله داخل الإنسان. شوف يا أهو آه شوف يا دكتور محمد. أي نعم. أثناء عملية النسخ أثناء عملية النسخ في عندنا إنزيمات اللي ده قاعد له وظيفتين. يكتشف يكتشف بحضر ويزيل هنا اكتشف خطا عارف العمود الاز ده اللي عليه الاضرار الخطره لون شاد لون شاد اكتشف الخطا هنا ولذلك في حتى مقارف اهو هو اكتشف الخطا خلاص دي وظيفه للكشف فورا لابد من إزالته هو زاله زاله, زاله واخد ركب بداله ولا ركب مكانه لا استنى الاول آه يبقى له وظيفتي الكشف والازاله هو كشف أيوة وبعدين زال ازال خلاص أيوة. وده انزيم اسمه انزيم الكينيز وظيفته وظيفتين كشف ثم ازاله يجي بقى انزيم بعد كده البولوميريز الاصفر ده وظيفته النسخ يروح ناسخ الحرف الصح من بنك المعلومات ويجيبه ويركبه هنشوف الصوره اللي بعدها هتلاقي بقى هو له وظيفتين الصوره الاولى النسخ وبعدين هنا ايه التركيب اهو جابوا وراح عتذ سبحان الله مدقق لغوي مدقق يقول لك فينا حرف غلط يعني مؤسسة كاملة موزعة الأدوان بتشغل في كام ده بتشتغل في مليون صفحة في الخلية الواحدة الله أكبر مضروبة في ميت تريليون خلية يعني ميت تريليون صفحة شيء شيء والله ك... والله العظيم كما قلت يعني سبحانك يا رب وما خذروا الله حقه خذري إن الله لقوي عزيز. صدفت ايه؟ دكتور أين التأمل؟ لسه لسه بس بنكمل هنا أو جاء خلاص البوليميريز نسخ وجه بيركب في بعدي بقى انزيم تاني اسمه الليجاز إنزيم الليجاز ده بيعمل ايه بقى. وظيفته؟ وظ وظيفته له وظيفتين. القدوم ثم الإصلاح هو جاهه على الجزء اللي ورح مظبط المسال ومرجع للأمور زي ما كانت خالص. فبعندك ثلاثة إنزيمات أيوة. كل بالترتيب أول حاجة إنزيم الكينيز له وظيفتين الكشف والإزال. والإزالة والتاني وده له وظيفتين النسخ والتركيب والتالت وظيفتين القدوم والإصلاح وبيعمل فيلكني كده بيشطب وخلاص خلاص الخطأ زال شوف التدقيق اللغوي وهذا كله في خلية في في خلية من كام من متر الخلية؟ يا دكتور عظمة. عزم الله العظيم. والله عظيم. فوق العقل البشري. وإن شاء الله نكمل المشاهدين بعد الفاصل. إن شاء الله. سبحان الله دكتور قرأت في كتاب الرد على المنطقيين الرد على المنطقيين الإمام ابن تيمية بأن البديهة أحيانا تكون نسبية مع أن المفروض لما تقول أمر بديهي أن متفق عليه. فمثلا الكل أكبر من الجزء. نعم بس هم بدأ يفرقون بين المسلمات وبين البديهيات. أنا أقول هذا المفروض المسائل يجب أن تكون قاطعة بالنسبة للعقل البشري أيه. هل الألفة؟ البلادة؟ عدم التأمل؟ التعصب؟ الغفلة؟ عجيبة نريدك, نريدك يا دكتور أن تزيدنا من الـ DNA ومن هذه الخلية والعبقرية والعظم اللي فيها الله. بخلق الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نعم. شوف الدين لديه هذا فقط راح مدقق لغوي الآن؟ آه. آه حتى في المدقق لغوي لماذا يا أعطباء؟ شوف مدقق لغوي حرف من ضمن إيه؟ كلي لليلاتو لليلاتو الحروف خطأ يكتشفوا يجي وصلى حا الخطأ تلخبط الجسم أو يفرزه مثلا مثلاً الأنسولين يفرز مثلاً مثل هرمون تاني ما ينفعش كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر قدر الدين إيه ليه يعتبر يعني أخطر وأهم كشف بيولوجي في القرن العشرين هو المسؤول عن بيكون في المشاهد 260 وستين عظمة. وجت عضله عضلة وميت تريليون خلية واتنين مليون لفة عصبية وعشر تلاف عضلة سمعية هذا حقارك تلاف اول حاجة طبعا عضلات لازم <تصفيق> الناس يعرفون مما يتكونون وعظمة الخلق فعلا وفي أنفسكم افلا تبصرون حتى نمت هي قضية الطبيعة انك تخلق وال... ما ينفعش يا دكتور والله, والله لأني... اقولها لوجي الله يا رب وانت معنا تسمع وترى ما ينفع لا طبيعه ولا صدفه ولا اي شيء عند العارفين الدي ان ايه ماذا يصنع آه ان ايه؟ بيعمل مسؤول اي واحد. آه اول شيء مئتين وسته عظمه لان عدد العظام في الشخص البالغ مئتين وسته عظمه وبعدين تاني شيء يكون 600 عضله لأن عدد العظام في الشخص البالغ 600 عضله م. وبيعمل 100 تريلون خلية عدد الخلايا في الشخص البالغ 100 تريلون خليه وبيكون ميت بليون, خلية عصبية. ميت بليون خلية عصبية وبيكون ميت وبيكون ميت ألف كيلو من الشرايين والأوردة ألف كيلو يعني دي ونص. وبيكون عشر ثلاث عضلة سمعية وبيكون اثنين مليون لفة عصبية اللي هي العصب البصري شفت هذا فقط وهو اللي يبيد الإنسان لوم بشرته طوله عرضه آه، آه، ملمس بشرته كل شيء هو اللي بيخلى بنقدم بنقدم نشوف الصوره اللي بعدها دكتور محمد نشوف هنا سبحان الله لازلنا في التاريخ اللغوي هنا هنا حصل ان انزيم البلوروميز اللي هو بينسخ جاب شويه معلومات مش مطلوبه اللي هي من المسافه من هنا لهنا الجزء الاحمر ده مش مطلوب سبحان الله يوم يجي انزيم يجي على الجزء ده ويزيله أو تناه ثم تناه اكتر ثم تناه أكتر عاوز يخلي عوله يتصل اه عاوز تناه خب, خب زاده ويروح مظبط ويروح بعد بقى لمركز الإنتاج في الخلية يقول لها الشفرة سليمة يلا اصنعي بقى الترجمية مهندس درجة أولى حرفي حرفي إيه ده يعني خلق آخر يتعامل من غير إرادتنا غير يعني هذا قاعد يصلح إيش من ما اقول لدكتور طبعا يعني العقل الواعي لا يقوم بهذا الأشياء طبعا لا يمكن, لا يمكن. يعني إيش عرفوا ان المعلومات دي مش مطلوبه دي نملك واحد وإيش عرفوا القرار السليم إن لازم تزال وإيش عرفوا بالكيفية تزال بيها أو بدأ يتني يتني يتني, يتني, يتني لغايه لغاية وبعدين هيروح لاحم بقى هنا ويروح بعد لمركز التك في الخلية اللي هو الريبوسومات هتروح مصنع مثلا هرمون إنسولين هرمون أدرنالين اللي هو يفيد الجسم. السلام. مظفر. طيب دكتور يعني هذا بالنسبة لهذا بالنسبة للDNA الخلايا واحدة ولا متميزة وإذا كانت الخلايا معقدة ومتميزة أيضاً هذا يصف في الجانب التطبيقي لإلغاء الصدفة. آه ممتاز. صحيح. آه طبعاً عندنا في أيو شكل ده شكل ده. شوف دكتور محمد هذه زرعة ولا ايش لا لا دي خليه عصبية اللي في دي اللي مخليك حاسس بالدنيا ومخليك ايه نعم إيه؟ إيه؟ أي نعم آه. شوف الخلق سبحانه وتعالى كون في جسم الانسان اكبر نوع من الخلايا شوف انواع 200 نوع 200 نوع ميتين نوع من الخلايا ميتين نوع من الخلايا عندك دي الخليه العصبيه لها زوائد شجاريه وطولها حوالي متر ودي بتتصل يعني بتيجي تمع من العمود الفقري وتتصل بقدم الإنسان وتوصل للوضع الوضع العصبية في عقل من فلتسانية شوف بقى نوع تاني يعني لدي طلها متر تقريبا خليت الدم طولها كام؟ سبع ميكرون الميكرون جزء من الألف جزء من المليمتر يعني ما تجيب ميلي متر وتقسمه ألف وتاخد جزء هي حاجة لا يتخلى العقل بشري هاي طبيعة خلية الدم آه. اه وبعدين شوف الخلية الموجودة في شبكة العين فيها حاجتين فيها ألياف عصبية وفيها صبغيات صبغيات عشان تخليها حساسة للضوء وفيها الألياف عصبية اللي شو التتصل البصري شوف سبحان الله تم مين العمل دي بشار؟ اختلاف التركيب والوظائف. آه ت تركيب والوظيفة <تصفيق> طبعا طبعا مين العمل دي غير دي غير دي وفي نسق بعد ذلك متكامل لخدمة الإنسان في النهاية. هذا اللي ما الهدف. نعم يعني. يتكامل التركيب مع <تصفيق> مع الوظيفة عشان ي يتمكن الإنسان من القيام بمختلف مظاهر الحياة. ف هل الصدفة تعمل الخلايا العصبية بالشكل ده وتيجي تقول لا الخلية الدم ما عملها بالشكل ده والخلية شبكية العين ها اي عقل هذا يستحيل يستحي دكتور تفضل هل بالامكان دكتوري الانزيمات المصححه للاخطاء ان توجد ايضا معنا قلنا لا يمكن ان توجد بالصدفة لا يوجد جاي توجد بالصدفة لا يمكن توجد بالصدفه آه. طبعا زي. والخلايا بتنوعها لا يمكن ان توجد بالصدفه اه لا ابدا ودي كلها امثله تطبيقية اللي حضرتك طلبت مني اقول لك امثله تطبيقيه معقده دكتور خلايا العصب كل كله معقد كله كله معقد انت عارف في كم خليه عصبيه ما انا كاتبها حضرتك كتبتها ورايح 100 بليون خلايا عصبية دكتور الناس كلها اليومين نشوف اللي بعد اللي اقول لك تشتكي من السكر أوه. هذا سكر يعني علاقته ايضا اه اه الموضوع دقيقه طيب خلينا نتكلم عن السكر السكر والله طبعا أيوة. طبعا يعني الحمد لله لا زعفنا نعم شوف انت بتاكل الدكتور محمد الصورة الصوره دي مهمه جدا أيوة. خلي بالك دلوقتي ربنا خالق كرات الدم الحمراء قطرها ضعف قطر الشرير اللي بتمشي فيه قطرها ضعف قطر الشريان اللي تمشي فيها طيب الله إذا كان هي أكبر من حجم الشريان مرتين إزاي هي تتحرك فيه اداها ليونة ليونة بحيث تضغط إيه؟ تضغط إيه؟ خلي بالك المعلومة اللي جادي في غاية الأهمية مطاطية يعني؟ تضغط بالضبط مطاطية وتقدر تتحرك كده اللي بيصب السكر الله يشفي الجميع أيوة. اللي بيحصل بقى؟ أيوة. أول شيء بيعمله السكر بيفقد كرات الدم الحمراء ليونتا وبالتالي ما تقدرش تخش في الشعارات دموية الدقيقة في العين فيبقى معرض للإصابة والعجب ولا بالعنى إلى آخر الشعارات الدقيقة في الجسم دي معلومة في غيثه خطورة خطيرة خطيرة. دي معلومة ليه المصاب بالسكر مهدد في العين ليه هو دي التفسير إن الكرة الدموية الحمراء ربنا خلقها كترها ضعف كتر بلايه الشريان طيب أمال في الإنسان السليم لازم تتحرك الدال اليونة التي ممكننا لجي الحركة لكن عندي الضيابيتس اللي هو السكر فأول حاجة بيفقدها الليل نوتها وبالتالي ما تقدرش تخش الشرايين الداخلية جدا ومنها شرايين العين فقطت سبب العمر سبب العمر بعد الفاصل نكمل دكتور معلومة مهمة أعزائي المشاهدين ما زلنا نستمر بنقض القول بالصدفة في خلق الحياة والبشر والطبيعة الدكتور صبر الدمرداش أعطانا أدلة رياضية اليوم يعطينا أدلة تطبيقية من أجل التبسيط وتأكيد الفكرة دكتور تصور أن يكون السكري المنتشر مرض السكر أحد الأدلة على نفس الصدفه تتكلمت لنا ما هو السكر ونريد أن نستكمل الكلام نفرض أن شخصا ما يعني شربه قدحة من الشاي أو فنجان قهوه قهوة لسيكون سكر زيادة أو أكل قطعة جاتوه هنا بقى على طول الخلايا البنكرياس بتقوم بثلاث وظايف خلايا البنكرياس خلايا البنكرياس تقوم بثلاث وظائف تمييز واحصاء واتخاذ قرار تمييز واحصاء واتخاذ قرار بدون ما تدري بدون ما تدري انت نايم تم... بالليل ماكل نايم ولي... ولي... بالظبط القرارات داخل بيقول داخل ايوه اه تمييز واحصاء واتخاذ قرار حلو تميز ايه تمييز جزيئات السكر هنا اننا واقفه مش تقولك ونمشي لا ده بتميزها من ايه ده بتميزها من بين حوالي مليار جسيم زي بعض اشعرفه ان للسكر سكر ده فوق العقل البشري والله طبعا ده الى حاجه احصاء بتعد. بتعد تالت شيء بتتخذ القرار ازاي بتروح الرفرنس لو بنك المعلومات تقول له انت عاوز بيسبنت السكر المثله النورمال كام كذا تلاقي زياده فتتخذ القرار لابد من افراز هرمون الانسولين رسالة تروح في اللي فين رسالة تروح لخلايا التخزين تقول لها السكر اللي زايد في الجسم ده نتيجه اكل الجاتو او شرب الشاي او احتساء القهوه من فضلك ايه تخزينها في المخازن عندك لغايه ما نحتاج له لأ. يا سلام سبحان <تصفيق> الله شيء حلو شيء شيء حلو وبعدين طب بتفرز بقى الهرمون ده ازاي ما هي الرسالة راح لايه لخلايا التخزين خلايا التخزين ما تاثر من امر شيء ولن ولن تفعل شيء إلا الا لما يجي لها الايه الرسالة. الرساله لا لاوامر من خلال البنكرياس بتامر انزيم البوليميريز ينسخ هرمون الانسولين من الدي ان وبعد ما المدقق اللغوي يشتغل ويزبط الرساله يروح بعتها لمين بتاع الرجمات اللي هي اللي هو المصنع المصنع الانتاج في الخليه خلاص وبعدين خلاص الصنع هو انشلي تروح خلال البنكرياس مرسال مين لخلايا التخزين طيب هنا سؤال هو هيقطع رحله طويله وهيقابلوا على الاقل مليار جسيم إيش عرفوه هو رح فيه؟ في الطريق وهو رايح ورسالة؟ مليار قسين أمامه طيب وعدين يروح لخلاية تغزين ما بغلطش يروح مثلا لرأتين ولا يروح للمعدة ولا يروح لأماء لا خلاية تغزين إيش عرفوه هنا سؤال ليش يعقل والمفروض تدريس الطب بهذا الشكل والله المفروض أنت عندك مقولة دكتور أن الذي يدرس الطب ويعرف حقيقة تكوين الإنسان بيولوجيا أي والله ولا يؤمن هذا آه. او ويكون يوم واسه هذه مشكله ويكون وحسابه عند الله دقيق للمعلم غير الذي لا يعلم عرف عرف عرفه ف... من الذي عرفه اه اللي عرف هرمون الانسولين انه رايح لفنايه التخزين ويسكه ايه هو هو الجسم فيه دور ولا اضاقه فكله ضال مظلمه وبعدين آه يروح دون خطا طيب اول ما يروح اشعرف خلايا التخزين ان الرساله دي موجهه لها ها بتقراها وتفهم مضمونها وبعدين تتخذ هي دخل القرار عندها حاجه انتقائيه بمعنى ايه بمعنى هتفتح تاخد جزيئات السكر بس صوديوم لا كالسيوم لا بوتاسيوم لا امامها خيارات كثيره ما خيار الاف الخيارات اوبشن عديدة ما تاخدش الا ايه اللي جزياته السكر وبعدين مش تاخد بأي قدر لا بالقدر المطلوب خذت بالقدر المطلوب تروح مسكرة أفله تعال بقى العكس بقى افرض واحد حصل عنده طبعا هرمون الانسولين مهم جدا لأن جياته تؤدي إلى غيبوبة قصدي زيادة نسبة السكر ممكن تؤدي إلى غيبوبة تعال بقى افرض حد نقص في السكر تيجي برضو خلايا البنكرياس تتخذ القرار هتبعت لها هتبعت لخلايا التخزين ما السكر مخزن فين المخازن بقى خلايا التخزين تتبعت لها رساله مش هرمون انسولين بقى لا هرمون اللي يقول كاجون ده يقول لها من فضلك افتح لنا المخزن واعطينا كميه من الـ الـ السكر السكريات. بالقدر تاني. اللي واقفي ثاني هنا 100 سؤال ايه اللي خلاها تعمل كده وخلي هرمون الانسولين عشان في حالة زيادة السكر والجلوكو جان في حالة نقص السكر و و و و ايه دا كله وهذا اشبه ما يكون بعمليات عاقلة في البنية العقل حاول لحظك على حاجة انت فيك كم خلية؟ 100 تريليون, تريليون خلية افرض صغردك 100 تريليون مرة صغر خلية اصير صغير خلية وزيلا عليك في البنكرياس هل تقدر ثم تنزيل وظيفة بطاقةك العقلية؟ مستحيل يعني الطاقة العقلية الوعية لو تحط أمامها المادة هذا لا يستطيع ميزها دا مشكلة وباس. هات مثلا غمار معادن في صدي مكلسم وبتلسل وبتاعه وهات أحد العلماء مش يعرف منترد ما ديعت ما يعرف رضي ما يعرفهاش ما يقدرش يميز البيئة كرياس؟ الب... يعرف, يعرف آه وزيك بقول لحدك لو صغرناك مئتر مره وزرعناك في الخلية انت قابل للزرع <تصفيق> حضرت حضرت <تصفيق> آه آه وبعدين ده بتقول بالعملية دي النائل لله وعطرف النهار كل ثانية كل ثانية كل ثانية سبحان الله طيب دكتور خلينا ناخذ مثل نروح شوي حق أخوات من المسوان. ها ونجيب هرمون الولادة آه. هذا الكلام الذي يتكلم فيه فيها ده عجيب الولادة. وعلاقة هذا الموضوع في هرمون الولادة <تصفيق> بي بي بي بعظمته آه. ووظائفه والقصد شفر. اللي فيه في نفي الصدفة شوف دكتور محمد انت سألتنا عن هرمون الولادة أيوة. ده من أعجب ما يكون ازاي بعد حوالي بيدي من الحمل 9 شهور و10 عنق الرحم يروح باهت رساله لمين من يهم الامر من يهم الأمر غده فوق الكليه اسمها السوبرينال جلاند اللي هي الغده الجار كلوية آه... اعطيني الكليه اللي انت قلت لي جيبولي كليه بتاع نموذج بتاع الكليه دكتور أتفضل. لنا هذه هي هذه هي الكلية, هذي الكلية. ودي الغدة فوق الكلوية آه. غدة آه. فوق الكلية آه. دي طبعا شارين وردة منتصر بالكليه يقوم الغدة شوف قطعة من اللحم ما جيش جرام تفكر وكأنها عقل غير عادي تروح بعت الرسالة إلى من آه. آه. إلى يعني عنق رحم هو بعت لها لإيه رساله بيقول لها ايه بيقول لها افرزي هرمون الولاده اللي هو اللي هو الاكسيتوسين طيب تروح تستجيب وفرز هرمون الاكسيتوسين وبعدين يروح رايح فين رايح لعلق الرحم عشان يوم ايه وظيفتين الوظيفه الاولى تسهيل الولاده والوظيفه الثانيه ينشط الغدد اللبنيه في أه فدي أه الست بعد الولادة عشان تقوم بالضاع صغير هنا عندنا اسئله كبيرة جدا السؤال الأول إيش عرف عندك الرحم نحن الآن في اليوم المتين وواحد وثمانين يعني مضى متين وثمانين يوم إيش عرفوا السؤال الثاني لما طلب إفراز هرمون الأكسوتوسين بالذات السؤال الثالث الرسالة اللي بعتها لسوبرالين الجنانة الغدة جار الدرقيه أو الغدة فوق الكلوية أه؟ أيوة. يعني تحديد هل... تحديدها يعني في الجسم المعت بالمزبل اللي فيه الاف الاختيارات ليه راح هنا بالذات في الغده فوق الكلويه وبعدين الغده فوق الكلويه يعني ليه افرزت هذا الهرمون بالذات ما كان مفر... ممكن تفرز هرمون اخر وبعدين الشيء العجيب جدا أيوة. إن مين اللي قاله ان الطفل ده حديث الولادة بحتاج الى حليب عشان يغ... ينشط الغدد اللبنية الموجودة في صدر السيدة اللي هي لسه وضعت هذا الطفل وطبعا ده عندنا صورة عن الكيلية اهي شوف اهي نعم ادي الكيلية اليومنا وبعدين ادي الغدد الكذرية اهي وطبعا عندنا سجل مفاوي وده الاورثة او الاهبار آه. فهي قال لي همني قال لي فين الصدفة هنا بقى فين الصدفة هنا ما في شك ده, ده باليوم اش عرفوا لمدة حمل انداد دليوم التراق وبدأت مدة, الايه؟ مدة الولادة واش عرفوا ان هرمون معين واش عرفوا ان, ال ان الغدة فوق الكلوية هي المسؤولة عنه ها؟ ولما فرزت هذا الهرمون عرفش الطريقه ازاي ما كانت ممكن تفرز غيره وكانت ممكن تفرزه نفسه ويضل الطريق كل شيء بمقدار دكتور بشا... والأهم السؤال اللي أنا قلته إيش عرفه من البيبي ده محتاجه حليب عشان ينشط القدر اللبنية في صدر أمه وقال أن تحدثنا عما نسمع عنه كثيرا علاقة هذه الأمور بالإدرينالين ولكن بعد الفاصل لدكتور دكتور ما زلنا نتكلم عن الأدلة التطبيقية ومن خلال جسم الإنسان بيولوجيا في نفي الصدفة التي يقول بها الماديون أو الملحدون نعم لان هنا الفصل اللي فات بسؤال عن الادرينالين اه شوف متى يفرز الجسم الادرينالين في ساعه الخوف او القلق او الاثاره او التوتر فعلى طول بيفرز هذا الهرمون بقدر ماذا يفعل اول حاجه او ايه وظيفة وظيفه الادرينالين ان بالضبط ببساطه هي شديده بيخلي الجسم في حاله طوارئ استنفار الجسم استنفار حاله تأهب استنفار حاله طوارئ يعمل ايه؟ يروح فتح العينين موسع العينين تماما شوف القزحيه التاسعة خالص، وبعدين الشعر الموجود في الجلد يتقلص وانا واحد بساعة الخوف يقولك <تصفيق> <صحيح يقولي فطري تصفيق> لك ان يوقف صحيح يقول لك يوقف بسبب هرمون الادرينجلللين <تصفيق> وبعدين يزيد من ضربات القلب صحيح. طبعا اثناء الخوف او القلق او الاثاره او التوتر خفقات القلب بيزيد <تصفيق> وبعدين يجي هنا بالنسبة للرئتين يوسع الايه؟ يوسع, يوسع الرئتين اجر اجر اليوم اجر اليسر والمصر العضلات يوسعها ايضا وبعدين يقلل كميه الدم اللي واصله للامعاء وبعدين يكفكف من نشاط الكبد في طرح السكر كل ده بيخلي الجسم في حاله تاهب يعني ايه تاهب حاجه من ثلاثه يا مصدر الخوف ده ييجي عليه يا يدافع يا يهرب يدافع ادي ادي هنا بقى السؤال ايوه مين اللي قال الهربون ده بالذات خاص بالخوف وخاص واش عرفه الأعضاء المعينة زي العينين والرئتين والجلد والآه والأمعاء والكبد إيش عرفوه؟ وهذا يحصل في سواني سواني ملكوا مجريد مين مين دكتور؟ العلم ملكوا م مجريد ده تطور كبير ومع ذلك بقول ده شغل الإدراقي ده عبارة عن نظام يعني بالغ التعقيد وبالغ الكمال فلا يمكن يكون للصدفة محل سبحان الله مع انه تطوري شوف شوف, لو, لو, شوف لو, لو بسي يتجرد شوية شوية, شوية يتجرد آه دكتور ونحن نتحدث ونحن في صحبتنا وجولاتنا العلمية تكلمت لي كثيرا عن شيئين الأول الكالسيوم والثاني راح أذكره بعده إن شاء الله الكالسيوم يا دكتور الكالسيوم في جسم الانسان دي آية من نعمه الله اولا إيه فائده الكالسيوم في الجسم ده له وظائف اربعه ربما كله وظائف اخرى سنوية بس الوظايف الاساسيه نعم اول حاجه انه بيساعد على تخثر الدم ولولا الكالسيوم ممكن المرضين ينزف لغايه ما يموت ثاني حاجه هو بيساعد على توصيل الاشارات العصبيه تالت شيء بيقوي العظام رابع شيء بيحرك العضلات هي ضروري ناكل اشياء فيها كالسيوم والله ما مع... اؤكد نسبه شخص وزنه مش هقول لك بقى وزنك كام تاني كل المشاهدين كتب. عارفين ما اعرفش اه أنا مش هقول 49 كيلو أهدوه. أنا بقول معلش <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بقول شخص وزنه 80 كيلو هتلاقي فيه 2 كيلو جرام كالسيوم مخزنين فين في العضلات مش... 99% من هذا الرقم مخزن فيه مخزن في العضلات يعني أنا عندي نص كيلو الحمد لله لا كويس وبعدين الدم بيكون نسبة الكالسيوم في الدم حوالي نص جرام طيب افرض قلت بمقدار 2 من عشرة يعني صارت 3 من عشرة شوف يحصل شد عضلي ألم لا يتحملها بشر ألم دي سبب نقص إيه نسبة الكالسيوم طيب افرض زادت نسبة الكالسيوم في الدم عم هيحصل ايه هيحصل زيادة تكاون الحصوات في الكليتين ويحصل ضعف في العضلات ويحصل ضعف في الخلايا العصبية زي زياده زي المص... زي الصلاه الظهر اربع, أربع ركعات ربنا فرضه اربع ركعات تصلي خمسه ما ينفعش تصلي ثلاثه ما ينفعش مين فعش. مين فعش. اه فزياده الكالسيوم ما دخل. تنفعش ونقصه ما ينفعش مين بقى ل... مين بقى ل... ل... اللي آه... اللي بيقوم بالعمليه دي شوف يا دكتور محمد مم. في في غده هنا اسمها الغده الدرقيه جلاند اللي هي دي اللي بالبرتاني. الفصين البروتين دول دي بتقوم بدور في غايه الخطوره اول ما تحس ان نسبه الكالسيوم قلت عندها ثلاث اختيارات عاوزه تزوده اما تجيبه من الكالسيوم المخزن في العظام او الكالسيوم اللي مطروح في البول او من الكالسيوم اللي ممكن ياخده من خلال التغذيه كويس حلو. هنا بتقابلها ثلاث مشكلات كبرى لو خدت باختيار اول هتجيبه من العظام خلايا العظام اسمها الاوسيوسايست بتحب الكالسيوم ما تفرطش فيه ابدا ابدا كده انها تتحايل على وجيب لها وسط ما فيش ح... ما فيش ها عنيده مش راضيه تفرط في الكالسيوم والغده خدت قرار هي برضه بتقوم من التمييز واحصاء واتخذ قرار تتخذ القرار نسبه الكالسيوم ناقصه لازم نزودها هجيبها منين من من خلايا العظام والاوسيوسايست ديت مش عاوزه تفرط فيها تقوم تبعت لها وسيط مقنع كيميائي، رسول كيميائي، مفاوض كيميائي. اسمه هرمون الباراثورمون اسمه هرمون البرصورمون. نشوف الصورة اللي بعدها هتلاقي الهرمون ده عبارة آه. هنا هنا هنا الشكل ده يا أبو محمد. دي معي على أي شخص حتى لو كان عالم انه يميز بينها إلا إذا كان متدرب عليها. طيب طيب الخلايا الغدة الدرقية بتميزها في فيلم تسري عادي هرمون البرس هرمونهو احماض أمينية بترتيبه عين شوف ده ورده ورده ورده لو جبت المعينة مكان طالي ده لا ينفعش ما ينفعش شوف شوف ان كل شيء خلقناه بإيه بقدر يعني أنا عاوز هل, هل من الناس عارفين اللي فيهم ده عارفين الاعجاز اللي فيهم فده سلسلة الشيء اللي بيكون هرمون الباراثورمون المهم الباراثورمون يخضع مين يخضع العظام ويقول لها ارجوك احنا في حاجه الى إيه؟ إلى بعض الايه شوف اهو انخفاضه بز... زي اللي فات ايوه ده شوف انخفاض نسبه الكالسيوم في الدم على طول تفرز هرمون البي تي اتش اللي هو الباراثورمون طب افرض بقى افرض كان في زيادة من الكالسيوم العكس تفرز هرمون تاني تفرز هرمون تاني اسمه الكالسيتونين شوف اه ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم هنا هتفرز ايه مش البر... البراثرمون لا هتفرز ايه اللي خلاها فعلت الزيادة تفرز حاجة وفعلت النقصان تفرز حاجة وبعدين زي ما اقول برضو المسل الجميل لو جينا يعني صغرنا الانسان نجتل الليوم مرة وعملنا منه خليق وإذا في البرة في رجلنا للغدة الذراع ذراع لهنا هل يقدر بطاقته العقلية العقلية كل ما تمييز موظف تميزه واحصاؤه كل ثانية كل كل... على طول لمدة كل العمر كله لا في نوم ولا في أكل ولا في شرب ولا في راحة على طول على طول على طول يقدر هذه هي دكتور يقدر ده لسه لي لسه كمان ماقينا نص دقيقة يا دكتور على ختام الحلقة تصور وعندك الكثير الكثير الكثير نحن فتحنا مفاتيح وأقفال للتأمل لمراجعة الذات للعودة إلى اتخاذ قرار كما تتخذ هذه القرارات وما زلنا نستمر يا دكتور في سلسلتنا النفسي والله دكتور محمد أيوة. المشاهد الكريم يشوف هؤلاء الثلاثة اللي هو جند من جند الله اكتشفوا إيه شيء لا يتخيله عقل هذا يقول لي المخرج قولي للدكتور بعد ذلك يا دكتور أن, إن الوقت انتهى إن نكمل بكرة بإذن الله إن شاء الله وشكر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته